بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما طارق ان نجم ساقط ان كل نفس لما عليها حافظ ثُمَّ يُنْزَلُ الْإِنْسَانُ مِن نُّطْفَةٍ خُلِقَ فُصِيلَةً خَلَقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ على رجعه لقادر يَوْمَ تَدْرُكُ الثَّغْرَ فَمَا لَهُم مِّن نَّصِيرٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ دَافِرَةٌ وَالْأَرْضُ لَافِطَةٌ إِنَّهُ لَمَوْعِدُ قَوْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَأَمَّا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّ أَثِيبُ لَكَايْدًا وَأَفِيدُكَ كَيْدًا فَمَزْجِلُكَ فِيمَا أُنْذِرُهُمْ رُوَيْدًا